ناس تناارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاء نودي أبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون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 فما كث غير بعيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنَّ وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُونَ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 أُتِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشه قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين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 إلا مرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فسأ مطر المذرين قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا اِئِلَٰهُنَّ ٱللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَأَجْعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أِئِلَٰهُنَّ ٱللَّهُ بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض فإلهما الله قليلا ما تذكرون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 أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِلَٰهُ مَن عِنْدِهِ ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كُلٌّ يَعْلَمُ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 انك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم مد دعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه العميان ضلاله ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون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 فَمَن يُكذِّب بآياتنا فَهُم يُزعُونَ حَتَّى إِذَا جَآءُوا قَالَ أكذَّبْتُ بآياتِي وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ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 وما ظل فقل إنما أنا من المُلذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون وما ربك بغافل عما تعملون